وَإِذْ قَالَ عِنْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّ رَتُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ السَّورَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَتُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ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 يريدون ليطفئوا نور الله بأسواههم والله مكم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى وجيل الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى فِزَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي كَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الصائفة من بني إسرائيل فَأَرْضَ قَائِفًا فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَعْدَائِهِمْ فَأَصْبَحُوا